بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطورسين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين